قد انزل كتابه وللرسول أرسلا اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد زينه عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك ولا تنال كرامتك إلا برحمتك أنت أهل الثناء والمجد فامنن بجميل من الثناء المواسي يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شتاتي حمدنا وثناؤنا ليس الا هبة منك يا عظيم الهبات لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابه بالمئات لو برينا الاشجار اقلام شكر بمداد من دجله والفرات لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات أو وصلنا نهارنا بدجانا في صلاة وألسن ذاكرات أو قطعنا مفاوزا من لهيب ومشينا بأرجل حافيات أو بكينا دما وفاضت عيون بلهيب المدامع الحارقات ما أبنا عن همسة من معاني في حنايا نفوسنا ماكنات اي شيء ابقى وانقى وارقى من حروف بمدحكم مترعاتي فالق الحب والنوى جل شانا لم يزل مرغما انوف الطغاتي الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعاتي الحمد لك لا ند لك والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك ما عام أو ما طار فيه او سلك ما كان من انس وجن او ملك الا وقد شهدوا بان الملك لك الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله وجوده وصلوات الله والسلام ما ناح طير الايك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب من شاء في ظل السعاده هجعه فهنا تشاد صروحها وتقام أو رام نسيان الهموم فها هنا تنسى الهموم وتنسف الآلام سبحان من لا هدي الا هديه نفنا ويبقى الواحد العلام اي فلذات الاكباد وثمرات الفؤاد فتيان الحما وجنود الهدى معاقد الامل ورجال العمل قادت السفينة في موج كالجبال وليل خافت الدبال حداث القافلة في خضم العواصف الهوج والملتويات العود نضر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير قد رقت انداؤها وتجاوبت اصداؤها وغردت أطيارها وتنفست أزهارها وفاح أريد أصائلها وأسحارها فالسعد والإيمان في بسماتها والورد والريحان من نسماتها. في هذه الليلة الغراء التي لا أرى فيها إلا المغوار وأبى المغوار والرجال وأبناء الرجال وأحفاد الرجال أحييكم بتحية الإسلام تحية ضامئ لريكم ورياكم متطلع لسهيلكم وثرياكم تحية الأبوة للبنوة والشيخوخة للفتوة والقرابة للأخوة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم وتخالص معاقد الإيمان من قلوبكم وتحرك اوثار الحمية في صدوركم سائلين لكم التأييد من ذي العرش المجيد وزيادة في النعيم وسيادة تدفع إلى حرم العز من ثنية التنعيم أهلا بني طاها ونون والضحى وبني تبارك والكتاب المحكم وبني الأباطح والمشاعر والصفى والركن والبيت العتيق وزمزم حياكم الله وأحياكم للأمة التي ترفعون منارها وتورون نارها وتقومون منآدها وتصلحون فسادها وتنفقون كسادها وتحسنون تهيئتها واعدادها فتملكون قيادها وتستنشقون رندها وعرارها وشيحها وقيصومها وريحانها جمع الهداية قد شرفت منازلا. قدر المنازل عن سناها نازل كم سرت فيها نحو ربعك منشدا لك يا منازل في القلوب منازل معشر الإخوة غير خاف على الغبي والنبي والحليم والسفي أننا نعيش مرحلة حرجه لم يسبق لها مثال الأمة كثير فيما يعد العادون لكنهم مع هذا العدد مبددون مدوا يدا لغريب بات يقطعها وكان يلكمها لو أنه لطم أسرهم في سجون البغي ما عرفوا لون الحياة وقتلاهم بلا قودي بنوا اللقيطه داسوا حرمة الصحف واستأسد الغيُّ حين استنوق الرشد يهان كتاب الله في حملة إذلال منظمه فلا تنشق مرارة ولا تثور حرارة فتتخذ مواقف تدل على الثأر للكرامة ماذا سيبقى من كرامة ديننا لما تداس وتستباح مصاحف ردود افعال هلاهيل لا تتناسب مع فداحة المصيبة ومقدار الإهانة فلم يجد أبرهت حتى من يقول أنا رب الأسرى وللمصحف رب يحميه فواد الله في زمان الصقور سرنا حماما كيف يحيا مع الصقور الحمام وقع السقف يا صناديد قومي صاحون أنتم أمنيام لا يهين الجموع إلا رضاها رضي الناس بالهوان فهانوا ولا عجب إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تغضب عليهم إن أساء لو كنت من هاشم لم تستبح صحفي بن اللقيطة من قرد بن نصراني امه تداعى عليها الأعداء فإذا هي في عمومها غثاء لا منفعة ولا غناء في اضطراب واحتراب السرائر منها بليت والصحائف نشرت والدفائن نبشت فهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطربا تساق إلى الذبح خاضعة وترفع للذابحين الذنب تتلمس الهداية من مطالع الظلال وتطلب الشفاء بأسباب المرض العضال تبحث عن الدليل وهو معها وحي من ربها يراد لها ومنها أن تفزع إلى عدوها تتعادى لارغائه وتتمادى بإغوائه تتنازل عن عقلها لعقله وإن كان مافونا وعن فكرها لفكره وإن كان مجنونا يراد لها ان تلقح فضائها برذائله وتهزأ بماضيها افتتانا بحاضره وتسخر من رجالها اعجابا برجاله وتنسى تاريخها لتحفظ تاريخه وتحتقر لسانها احتراما للسانه وتحت ضغط ما يراد لها تضاءلت فيها السوابق وتصاهلت عرج الحمير وترجل الجنس اللطيف مخلفا فينا شبابا للأنوثة ينتمي ونطق الرويبضة والتافئ وأشار بالرأي البليد لذي الذكاء وتأم اشباه الرجال نساؤها خابت ذكور إذ تأمهم النساء ووئدت الأخلاق بأيدي نساء بلحا من كل ذي وجه لو النصفاته صفاته تندى لكان من الفضيحة يقطر بئس المناخ لقد حسبت هواءه دنسا وأن بحاره لا تطهر كل ذلك عبر شبكات وقنوات وصحف ومجلات نظر لها المفسدون واستحوذ عليها المستهترون لو اطلعت عليها لوليت منها فرارا ولملئت منها رعبا ولا زالوا يخصفون عليها زخرف القول غرورا واتخذوا معها القرآن مهجورا تنفث السموم وتحمل النفاق والتدجيل فإذا الحق باطل والأباطيل حقوق والافك أثوى مقيلا شعارها من ويعيب الهز للبطون وذاك من روائع الفنون الدين أن تبدو ضريفا مرنا وإن عبدت نعجة أوثنا ما الدين بالعفاف والصلاة الدين خذ فيه خفة وهاتي فيها أعذب مطرب هو الحمار وشر مزعج هو الهزار وأشجع الشجعان ذاك الأرنب والليث رمز الجبن لا تعجب دنيا الإعلام تقليب الحقائق وتظهر العلق ما حلو الرائق فأفرزت لنا جيلا غالبه مظلم الروح بليد الذهن ضعيف الإرادة يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس سقط متاع لا يباع ولا يبتاع دو كحال الطبل ما في جوفه شيء ولكن للمسامع يشغل هبل إذا سمعوا صاحوا أنهم ثعالب ضبحت بين النواويسي رؤاهم أهدافهم ما عرضت إلا رأي تعجبت رأنا سيتمنون العمى وآخرين يحمدون الصممة معشر الإخوة إن بلاءنا ليس في هجمة عدونا فحسب بل إن من بلاءنا فئة من بني جلدتنا هي بمثابة بوق عدونا لا دور لها سوى ترديد كلامه لكن بصوت اعلى اله صماء يديرها كما شاء ويريدها على ما شاء يحركها للفتنه فتتحرك لتغطي الشمس بغربال وتطاول العماليق بالثمبال يدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب يريدها حما تنهك فتكون طاعونا يهلك يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا واذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفاسا للقلع ومعولا للصدع ما يشاء العدو اخماد حركه الا كانت على يديها الهلكه قد تهيأت فيها ادوات الفتنه فجنسها وفردها غبي العين عن طلب المعالي وفي السوآت شيطان مريد بينه وبين أمته ادغام بغير غن كما تدغم اللام في اللام فلا يظهر إلا المتحرك طويل اليد اليسرى وأما يمينه فليس لها في المكرمات بنان يهدم الأمة ويدعي انهاضها يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاضها أقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها وتحت وطأة تداعي الأعداء خرج مدافعون عن الإسلام بمنطق الضعفاء العجز، يتمسكون بالقشة لينفوا عنهم التهمة فلا الإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا وضروا وما نفعوا بل سوغوا وميعوا وخلطوا البعر بالدر الثمين فلم يميز بين غفل وسمين فجاءوا بالكفن في ثياب العرس وعرضوا النوائح في مواكب الفرح فصارت الأمة في عمومها تمثالا لا يؤوي بل يغري وسرابا يخدع ولا يروي وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قل هو من عند أنفسكم إن امه تتزحزح عن دينها مقدار شعرة تنأى عن مراق الفلاح والعزة سبعين ذراعا ومع هذا كله فهي أمة مرحومة لا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة فما زال في الكرخ زند يوري بالمرخ نلمح شعلتا وما زلنا نرى من السنان صفحه لا تقل ذلت فما يصدق أن يستذل الفار ليف الأجمي ما غفا طرفي ولا قلبي سها لم أزل المح في روضتنا وجنة الورد واهداب المها لم أزل أحمل في ذاكرتي صورة النجم الذي فوق السها والناس مثل الأرض منها بقعة تلقي بها خبثا وأخرى مسجد لهذا كله كانت هذه الكلمات بعنوان إيماض البرق في خلق سيد الخلق صلى وسلم عليه الحق خفق القلب له لما ومض بارق شب الجوى لما برق خلته من بين أسداف الدجا املا من بعد يأس قد برق إيماض يقول إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة لكنها شاقة طويلة مستمره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نحتاج معها إلى طول نفس وشدة صبر وعمق إيمان ورسوخ يقين وبذل جهد وتضافر جهود لاستنقاذ الغثاء من دوامة السيل فالسيل فيه غرق وويل ورسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك أسوى فإن لم نجعل الإنقاذ نهجا فسوف تضيق بالدمع المآقي إيماض يقول لئن تخلينا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح من امضى الأسلحة لا يقوم له شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله ما هي إلا نفحة من نفحاته تهب على هذا القطيع المبدد فإذا قلوبهم مجتمعه ونوافرهم متالفه وأخلاقهم شام كلمات رب العالمين بها سما عقل وفيها للظلام كواشف إيماض يقول زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى إيماض يقول إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام روح تجري ونفحة تسري حقيقة جذابة ليس بين النفوس وبين الإذعان لها إلا اشراقها عليها ولولاها لساوى الليف ذئبا وساوى الصارم الماضي قرابا يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول يا أيها المسلمون إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا إعلاميا ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعليا يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام ثم يقول ايتوني بأربعين شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضا دقيقا، وأنا أغمن لكم أن أفتح بهم الإمريكتين الشمالية والجنوبية حاله ولسوف تسرق شمسكم بسمائهم يوما، وليست بعد ذلك تغربوا. والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع من آسيا ورقاع من إفريقيا لم يكن بجيوش ولا حشود بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام ليس بعد اليقين يا عين سك أكد الفعل ما حواه الكلام إمام يقول إننا نعيش أزمة أخلاق وإننا أمة الأخلاق وإنما الأمم الأخلاق إذا الأخلاق قد ولَّ ذوها فقل يا موت مر بنا سريعا إمام يقول ألا ما أحوج الأمة الغافلة المنقطعة عن القافلة إلى صور مثالية عليا لأخلاق فاضلة وليس ذلك إلا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاكيه سل الشيح عنها والخزام ورندها وطيب مغانيها وصفو الجداول فالورد والريحان وعرف عبيرها والمسك قدره مائها والعنبر إمام يقول والله وبالله وتالله لا نعرف أحدا كمله الله بكل فضيلة ونزهه عن كل رذيلة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ترى في وصفه مثيلا مستوجبا ثناء الجميلا فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق ما فضيلة إلا وهي صفته إتمام مكارم الأخلاق من مهمة بعثته سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت تنثر الدر عبقريا عجيبا ليس من مسقط ولا من عمان قالت كان خلقه القرآن ما خلق سني دعا القرآن له إلا كان أول عامل به وداع إليه وما خلق سيء حذر منه القرآن إلا كان أول مجتنب له ومحذر منه وحاله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه في وجهه قسمات قد دللنا على ما ضمه القلب من أخلاق قرآن إيماض يقول وإن تطيعوه تهتدوا فكن في اتباع المصطفى مثل عصبة وراء خبير في ملغم بقعة فمن ينحرف يردى ومن يتبع يفز وبين الردى والفوز زح بخطوة فالزم صفاته وإياك الملل ان يستطل وإلا وان لم يستطل اجعله نصب العين والقلب ولا تعدل به فهو يضاهي المثل إماض فحواه لقد كان لكم في رسول الله أسوأ صلاح القدوة صلاح الأتباع وإن صلحت العين صلحت سواقيها وإن رشد المربي كان موسى وان هو ضل كان السامريا إنه إيماض برق يكاد يخطف بصر زنيم ليس يعرف من أبوه نبطي من زجاج مظلم نسبة لا يعرف إلا بالسراج من أسخن الله عينه وأدنى هلاكه وحينه فكشف عن لكنته وصرح بسوءته يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في وفي خلقه بل وفي نسبه ويا لله يريد بقوله تدنيس شمس وأين الشمس من دنس وعاري ضربان سلاحه الفسى نعود بالله وبالله نعود قد جف من ماء الكرامة وجهه لكنه قحة ولؤما ينقط لو أن صاعقة هوت ما أثرت في وجهه الوقع العديم المائي لا تعجبن إذا امتحنت بسخفه فالحر ممتحن بأولاد الزنا إنه شواظ يقول أرعب وأبرق يا سخيف فما على آساد غيل من نباح جرائي اخسأ رقيع فليس كفؤك غير ما يجري من الأعفاج والأمعاء لو ذات سوار لطمتني والضرورة دعتني ولولا الضرورة لم آته وعند الضرورات آت الكنيفة ألا أرغم الله معطسك من شانئ مغالط إن أنتنى من حلتيد وأثقل من كبريت وأهدى إلى الضلال من خريت وعريت وهريت وقطعت وفريت وأحرقت وذريت وأذبت وأجريت أغريت أم أغريت وضريت أم ذريت وتطوعت أم كريت ألا خبت لو ضربت الجبل بالزجاج ألف ضربة منكسر ولو سترت الصبح بكل شيء من ستر إنه خيار من خيار من خيار زكاه الله وكفاه زك استقامته ما ضل صاحبكم وما غوى ونطقه وما ينطق عن الهوى وعلمه علمه شديد القوى وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى وبصره ما زاغ البصر وما طغى وصدره وذكره ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وخلقه وإنك لعلى خلق عظيم وزكاه كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإذا كتاب الله أثنى مصحا كان القصور قصار كل فصيح وأين دوي الذباب والزنبور من نغم الفرقان والزبور فما على البدر أن قالوا به كلفوا ولا على المسك أن المسك مفتوت وطالما أصلي الياقوت جمر غضا ثم انطف الجمر والياقوت ياقوت ومن العجائب والعجائب جمة أن تسخر القرعاء بالفرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برقع الأنواء لكن أن يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبهر أبصار الخفافيش إيماضٌ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراقي الكمال وغاية تنقطع دونها الآمال يقول الصديق من رجح إيمانه بإيمان الأمة أما كلفتموني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس والله ما في طاقة متحدث ولو ألقت إليه البلاغة وأعنتها أن يتقص أخلاقه ويستوعبها لكنها تتحدث عن نفسها فالمسك ما قد شف عن ذاته لا ما غدا ينعته بائعه فحسبي وحسبكم أن ننيخر كائبنا على ساحل بحر مسك أخلاقه لنظفر منه الليلة بدره وعلى روض ريحان خلاله لنشتم منها نفحة فيكون العنوان إيماض البر في شجاعة سيد الخلق، وأنا على يقين أني لن أبلغ من تأمل هذا الخلق في هذه الدقائق إلا مقدار ما يبلغه واصف الشمس وهو لا يعرف منها إلا أنها كوكب ينسخ طلوعه سواد الليل ماذا عسى البلغاء اليوم قائلة من بعد ما نطقت حاميم تنزيل موضع النجم لا ينال بباعي لا تقسه بغيره في جناسي سبع الغاب ليس مثل السباع ما عسى أجمله من ورق العرار إلى العبير والعنبر في خير من حملت أنت ومن وضعت وخير حاف على الدنيا ومنتعل إن هي إلا دماليج للعضد وقلائد للجيد عجزت فيها عن أداء الواجب وأحاول الجبر بالمسنون وفضل الله على من يشاء ليس بممنوع ولا ممنون وكل ينفق على قدر استطاعته وهو ابن ساعته من لم يكن ربي له آعيت عليه مطالبه أسألك اللهم أن تجعلها لوجهك الأعلى وأن تقبلها أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شجاعته تناقلتها الأخبار وسارت مسير الشمس في رائعة النهار حدث عنها لا حرج بمكان لا يجهل ومنزلة لا تدفع تناقلها الرواة بكل فج واهدتها الحواضر للبوادي وحسبه أنه نبي وأنه أبو الشجعان وصانعهم على عيني ملك الشجاعة فهي طوع زمامه ولغيره جمحت وليست تركب والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء ما شهدت الغبراء أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثبت منه قلبا كان طودا لا يتزعزع شامخا لا يتزلزل لا ترهبه الأزمات ولا تهزه الحوادث والملمات تروى أحاديث الوغى عن بأسه فالسيف يسند والعوالي تطلق وما رآه فارس إلا استتر فعل نجوم الليل عاين القمر وحسبه انه نبي كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس حين خرج على قومه بدعوه ينكرونها جميعا وليس له من معين سوى رب فصدع بها في جميع الاماكن والازمان والاحوال فوق الجبل وفي المسجد وفي الطريق والسوق في المنازل والمواسم والحواضر والبوادي حتى في المقابر في الحضر والسفر والأمن والقتال والصحة والمرض وحين يزور وحين يزار دعا من أحبوه ومن أبغضوه ومن استمعوا له ومن أعرض عنه خطيبه يقارع الخطباء وشاعره ينازل الشعراء دعاته يجوبون الآفاق باستنفار دعوي لم تمرخ قريش أمامه إلا أن تقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بذل وسعه واستخدم كل أسلوب ووسيلة مشروعه. في حلم وأنات وهدوء قذف بالحق على الباطل فأزاح العلل وسد الخلل وقال ما يرضي الله وإن أغضب البشر فذهب الزبد جفاء وطاعنا حتى لم يجد من مطاعني ونازل حتى لم يجد من ينازل وبقي صلى الله عليه وسلم بدوة يصبو إليها كل من عرف الحق وبالحق يدين مثلا اعلى لنفس جمعت سطوة العادل في أنس الحليم فهو الحياء ما حل في بلد إلا بإذن الله أحياه وحسبه أنه نبي كان أشجع الناس. حين قوطع وحوصر مع بني هاشم في الشعب لسنوات بلا ميره حتى اضطروا لاكل ورق الشجر وسمع صوت الصبيه يتضاغون من شده الجوع فصبر وما وهن وما ضعف وما استكان حتى انتصر وسقطت المقاطعه واحق الله الحق وأبطل الباطل وكذلك الحق لا يتغير أصله وسوسه وان تغير لبوسه ففي المعادن ما تمضي برونقه يد الصدا غير ان لا يصد الذهب والصخر في ظل العقيدة عسجد والآل في ظل العقيدة ماء والعز في كنف العزيز ومن عبد العبيد اذله الله وحسبه أنه نبي كان صلى الله عليه وسلم شجاعا أشجع من الشجاعة وأشد في الحق من الشدة ماضي العزيمة والسيوف كليلة طلق المحيا والخطوب دواج سعى كفار قريش إلى عمه أبي طالب فقالوا يا ابا طالب إن لك فينا سنا ومنزله وشرفا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على ذلك فإما أن تكفه عنا أو ننازلك وإياه حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا فعظم عليه فراق قومه ولم يطب نفسا بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاذل فحلق وحدق ببصره إلى السماء ووقفت الدنيا مشدوده السمع لما تفتر عنه شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصاخ الكون وأنصت التاريخ للكلمة التي يتوقف عليها مصير السعادة البشرية والحضارة الإنسانية فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم ففي تصميم يفل الحديد وعزيمه لا تعرف الهزيمه وتحد يقهر الخصوم اللد واصرار يقتحم البحر بجدره والمد قال كلمة صريحة لا يقبل معناها التاويل ببلاغه لو قست سحبانا بها الفيته ذا منطق تمتم قال والله ما أنا بأقدر أن أدعم ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة نار والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ثم استعبر وبكى. وولا كانما انفاسه حرجف وبين جنبيه لظى واقده لو مادت الاجبال من تحته او خرت الافلاك ما زعزعا يا لقوه الايمان وجلال البطوله رجل يظن انه تخلى عنه ناصره الوحيد من اهله ثم يقف هذا الموقف العظيم انه ثبات النبوه ان يكن اعزل فالحق له سيف ولامه فهو في جيش من الإيمان ما فل لهام وقف أبو طالب ماخوذا بما سمع ورأى وهو في قراره نفسه يقول والله ما هذا إلا نبي كريم بلغ أسمى درجات الثقه بالله رب العالمين فلن ينكس على عقبيه لأنه ياوي إلى ركن شديد فما عليه وبين جنبيه دين لو أراد به ثم الجبال لما قرت رواسيها ثم يناديه أقبل يا ابن أخي فأقبل صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك لشيء أبدا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا حاله قم وأبلغ نوره للعالمين قم وأسمعه البرايا أجمعين إن تكن في مثل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الجليل فلم يزل يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد وحسبه أنه نبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم عرضت عليه المغريات من مال وملك وشرف وجاه ونساء نظير أن يتنازل عن دعوته فابى ذلك العرض وازدراه ورفضه متميزا كالليث في سعرينه متوثبا يدعو الرجال نزالي لا تذكرون نار الصواعق عنده نار الصواعق عنده كذبالي قال قائل قريش يا معشر قريش انه والله قد نزل بكم امر ما اتيتم له بحيلة قد كان محمد غلاما حدثا فيكم أصدقكم حديثا وأعظمكم امانه حتى إذا رايتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر كاهن شاعر مجنون والله ما هو بذلك فانظروا في شانكم وما معهم الا العناد وما بهم من العقل والانصاف مثقال ذرع اجمعوا رايهم على ان يفاوض ويغرى بالدنيا والنساء وهو القائل صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء انتدبوا لتلك المهمه أبا الوليد عتبه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أنت خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد هدايته فمن الحكمة الا يدخل معه في معارك جانبية تعيقه عن ذلك الهدف لقد كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أفضل وصدق فهو سيد ولد آدم أجمعين لكنه بذلك قد يضيع الفرصة الذهبية من هداية هذا الرجل وكان بإمكانه أن يثني على آبائه بما فيهم من صفات حميدة لكنه بذلك يتيح الفرصة لعتبه أن يلزمه بما يترتب على ذلك من اتباع دينهم وقد فعل ولذا آثر بحكمته عدم الإجابة فالسؤال لا يستحق ذلك لأنه ليس في صميم الموضوع الذي عقد من أجله الحوار فهم عتبة ذلك فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل حتى نسمع قولك والله ما رأينا سخله أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وعبت ديننا وفضحتنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبل فيقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف فنقتسل حتى تفان ويا له من عور عن لا بد في العور من تيه ومن صلف لأنهم يبصرون الناس انصافا من أين يدري الفضل معدومه لا يعرف المعروف إلا ذوه تظن بعض القوم علامة وهو إذا ينطق بوم يفوء ثم القى عتبه حباله وعصيه إغراءات تغشى البصائر وتزيغ الابصار بلغه مسمومه ما لامست مستشرفا لها إلا اهدته السم ونزعت منه الروح وابقت الجسم وكم لعبت بهذه النغمات النشاز اصابع من على اوتار فلم يبال الصادقون بما وقع منها وطار قال يا محمد إن كان انما بك المال جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثر نمالا وإن كنت تريد شرفاً سودناك فلا نقطع امرا دونك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك وإن كان شيئاً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب حتى نبرئك وإن كان إنما بك النساء فاختر من أجمل نساء قريش عشرا يا محمد قل نسمع فلو كان الحديد لليلوه ولكن كان أشد من الحديد في حلم ورحابة صدر أعرض عن ثرهات عتبه وأغضى عن سبابه وقال في أدب النبوة يكنيه افرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم فأعلن موقفه الحاسم بشجاعة نادرة دون مراوغة أو مداهنة أو استعطاف أو استلطاف لأن قضيته قضية عقيدة تقوم على الصراحة والبيان فلا تنازل ولا إدهان كالكوكب الذري تلقاه العز بين يديه والجاه والأرض في عينيه خردلة وعلى عبيد الأرض نعلاه قذف باطلهم بأوائل فصلت فالشمس منها صضعت وحسمت ورفعت الحجاب وأثارت الاعجاب ومحت السلب بالإيجاب حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون رتبة يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن فيلقي يديه خلف ظهره وقد فغرفوه ماخوذا بسلطان البيان ورسول الله قد استحضر عظمة الله الذي خاطبه به يتلوه بكل أحاسيسه ومشاعره ويهوي به على إغراءاتهم ومطامعهم فكان الاي صاعقه عليهم تشب على مطامعهم سعيرا كذاك السيف أنضى وهو هاون وأقطعوا مضربا منه شهيرا لما بلغ قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقه مثل صاعقة عاد وثمود هب عتبة مذعورا قد خيل إليه أن الصاعقه قد حلت به فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم يناشده الله والرحم إلا صمت فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين انقلب إلى قومه فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به قد نطقت بضعفه العيون ما أبلغ العيون اذ تبينوا بادروهما وراءك يا أبا الوليد فقال وقد آمن بسلطان اللغة والبيان، وإن لم يؤمن بالقرآن ما هو والله إلا أن جئته فعرضت عليه ما عرض، ثم سمعت منه قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالكهانة ولا الشعر ما فقهت إلا قوله أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت بفيه وناشدته أن يكف ولقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم قالوا سحرك والله يا أبا الوليد فعادك الكلب بالوصيد وكان قريبا على صحه فقد داخلته حروف العلل ولا عجب من يكل الجرب خلا ليس يخلو من إصابة وهل يبصر الرمداء شمس الضحى وهل يحس بطعم العذب من منئف في الفم والله متم نوره ولو كره الكافرون معشر الإخوة إنها إشارة منه صلى الله عليه وسلم في شجاعة فذة مفادها لا لقاء بين الحق والباطل لا اجتماع بين النور والظلام الاختلاف جوهري يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق الأمر لا يحتاج إلى مراوغة ولا مساومة ليس إلا الخروج عن الكفر بجملته إلى الإسلام بجملته وإلا فالبراءة التامة لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون إن قوة الهجمة اليوم على الدين ينبغي أن تقابل برد مكافئ في غاية الوضوح بعيدا عن التعميم والتمييع. فالأمر جد لا هزل فيه والدو لو تدهن فيدهنون لا بد من الوضوح التام في القضايا المصيرية التي لا تحتمل إلا وجها واحدة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من يملك النبع لن يحتاج من ضمأ إلى الزلاء ولا يحتاج للقرب يا ابن الإسلام إن الرؤوس التي رفعها الإسلام تأبى أن تخضع لغير الإسلام وإن الألسنة التي استقامت على قول الحق تأبى أن يلوي هلاو لغير الحق الإسلام دعوة ربانية لا مجال فيها للمساومات مهما كانت الدوافع والإغراءات والمبررات فإذا نثر الحب وتساقطت العصافير وطرح الأب وتهافتت العافير فكل يثنديس عرينه ووسم عرنينه وأبرق وأرعد وقلها بملء الفم مطعم خبيث لا يأكله إلا الخاطئون والذي خلق الضب وأنبت النجم والأب وفلق النوى والحب لو حالف بطن راحة الشعر وسقطت وصارت السماء على الغبراء وصار الشرق غربا والشمال جنوبا فاني لارجو لا الله الا يزل لي قدم ولا يزيغ لي بصر ولا احيد عن مبدا حق إني على بينه من ربي الا يا قبح الله شهوه ابيع بها ديني واعق بها سلفي واهين بها نفسي واهدم شرفي واكون عارا على أمتي عرى العقيدة جلت عن مساومة ما قيمتي في الملا من غير معتقد هل يصير الحر عبدا آبقاً؟ هل يصير الصقر مثل الرخمي؟ هل يتيه الشهم في اوهامه ينحني بعد بلوغ القممي؟ لا لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر المهر آل مهر, مهر وحسبه انه نبي كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كبير الهمة لا ينقض عزمه ولا ينكث عقد أصالة عزم أخجلت كل صارم من من البيض حتى خاف أي تجرد وحسب الفتى من عزمه خير صاحب يؤازره في كل قطب يؤوده فإن لم يكن للمرء من عزماته نصير فأخلق أن تخيب جذوده أشار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد بالخروج إلى المشركين خارج المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يرى القتال داخلها. فنزل على رأيهم، وعلم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن ليستن به من بعده من القادة كما قال الحسن رحمه الله صلى بالمسلمين ثم دخل منزله فتدجج بسلاحه وخرج في كامل عدته وأمرهم بالخروج إلى العدو فندم ذو الرأي منهم حين شعروا أنه أشار عليه بخطة كان يفضل غيرها فقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فامكث واصنع ما شئت فأتى بالإعجاز في باب الإيجاز وقال بقلب أسد في همة تدك الجبل الاشم والخصم الألد ما كان لنبي إذا لب سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ماضي البصيرة غلاب إلى اشتبهت مسالك الرأي صاد الباز بالحجلي ان قال برا وان ناداه منتصر اللبا وان هم لم يرجع بلا نثلي وحسبه أنه نبي كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس هو للصديق كما يحب وللعدا عند الكريهه ضيغم الزار يجتمعون على حربه ويحرض بعضهم بعضا بالوقوف في وجهه وعدم التقصير في عداوته ويتطاولون عليه بالسخرية وهو صامد كالجبل الشاهق في عليائها يقرر أن ما جاء به سينفذ ولو كان الثمن إهلاك هؤلاء الصناديد وحاله إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اجتمع أشرف قريش في الحجر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما راينا مثل صبرنا على هذا الرجل سفها احلامنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا فبينهم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن وعيداته منه تغص وتشرق فمغرب من غيضه ومشرق ثم مر بهم وهو يطوف بالبيت فغمزوه ببعض ما يقول وأشاروا بأعينهم وحواجبهم وهروا هريرًا مدحرات اللواهف قال ابن عمرو فعرفت ذلك في وجهه إذ تغير وظهرت عليه علامات الغضب ثم مضى فغمزوه بمثلها ثم مضى مزوه بمثلها فإذا السكون تحرف وإذا الخمود تلهب وإذا السكوت كلام يستنزل الهلك من أعلى منابره ويستوي عنده الرعديد والبطل فسلح حساما من بيان فهومه، فرد سيوف الغي مفلوله الحد قال تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح ألا إنها تلك التي لو تنزلت على جبل أهوت به وهو خاشع؟ فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر حال الجريض دون القريض صادف در السيل در يدفع في هضبة ترفعه وتضعه وإن أشدهم وساطاً على إيذائه ليرفعه ويسكنه بأحسن ما يجد من القول يقول يا أبا القاسم انصرف راشدا والله ما كنت جهولا والله ما كان جهولا صلى الله عليه وسلم لكنه جبل الوقار رسى وأشرف واعتلى وسمى فطاطأت الثلال رؤوسا من أنكر الفضل الذي أوتيته جحد العيان وأنكر المحسوسا كذلك كان اذا غضب ولا يغضب الا لله ثم لا يقوم لغضبه شيء فاذا اثير رايت بركان الرمى ثم من ودك الارض بالزلزال ترى الرجال وقوفا بعد فتكته بهم يظنون احياء وقد قتل وحسبه انه نبي كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس أدركته القائلة في احدى غزواته في واد كثير العضاح فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفا وتفرق عنه أصحابه فجاء عربي فاخترط سيفه وسلم ويا لله عدو متمكن وسيف شاهر وموت حاضر يقول يا محمد أتخافني فلا نفس جزعت ولا حال تغيرت ولا روعة حصلت وما كان إلا الرعد دوى هديده يقول لا كأن من شبيه له فهو آخ ليس لأم وأب من اتقى الله فأسد الشرى لديه مثل الأكل بالعاوية قال فمن يمنعك مني يا محمد فاستحضر عظمة الله وقدرته ونصرته لأوليائه وقال يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى سهلان الله فخارت قواح وانحلت وسقط السيف من يده وأمكن من نفسه وقال كن خير اخذ يا محمد فعفى عنه يتالفه فلله ما اشجعه وما أحلمه تهوي الجبال الراسيات وحلمه في الصدر لا يهوي ولا يتزعزع رجع الاعرابي إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس حاله قضيت التعجب من أمره فسرت اطالع باب البدن وحسبه أنه نبي كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس خبيرا بفنون المنازلة يزلزل الخصم فيوهي بنيانه يقوض أركانه يرعب جنانه عزيمته ترد الغمد سيفا وحكمته ترد السيف غمدا إن تدعو يا سيف لتستعينه أجاب قبل أن تتمسينه. ثبت في سنن الترمذي رحمه الله أن ركانه مصارع لم يضع أحد جنبه على الأرض طلب منازلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصارعته تبجحاً بقوته وإعجاباً ببنيته وسطوته معه ثلاثمائة من الغنم يقول يا محمد هل لك أن تصارعني وساوس إبليس تغشى النظر وتخفي عن العقل نور الفكر أي رخانة أرح ولا تكن كمحاول صيد النجوم من المياه الركدي هل لك أن تصارعني يا محمد ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العرض وسيلة لهدف أسرى من المصارع وهو اسلام هذا الرجل مع توظيف هذه الطاقة المتفجرة لإعلاء كلمة الله لا يريد صرعه لا يريد قتله وإنما يريد حياته فما هو إلا الغيث أما وقوعه فخصب وأما ماؤه فطهور صلى الله عليه وسلم عامله صلى الله عليه وسلم على أنه غريق في حاجة إلى من ينتشل حاله يا رب حيران لو شئت اهتدى ضمآن لو شئت ورد يقول له وما تجعل لي إن صرعتك فقال مئة من الغنم فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع فقال ركانة هل لك في العود قال صلى الله عليه وسلم وما تجعل لي إن صرعتك قال مئة أخرى فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع هو بالله وهل يخشى انهزاما من يكون الله في الدنيا نصيرا قال هل لك في العود قال صلى الله عليه وسلم وما تجعل لي إن صرعته قال المئه الباقية فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعه ثم بقي عليه كسرت شوكته مالت هامته ارتطم بالأرض ظهره هوى بأسه ووهد قواه ومع ذلك فقد ذهب ماله وصار حاله وإني لمقدام وعندك هائب وفي الحي سحفان وعندك باطل ثم قال يا محمد والله ما وضع جنبي على الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض الي منه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حاله والله ما على الأرض أحد أحب الي منك اليوم واسفلت العينان منه بواتف من الدمع يجري بعد سح بوابل والليل ولا والظلام تبددا والصبح أشرق والضياء تجددا فصار حال ركانه عملت الجزم بي وخفضت مني محل النصب ثم رفعت حالي قام عنه صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنما فهدفه هدايته فما الدنيا والله ببغيته يرى الدنيا وان عظمت وجلت لديه أقل من شسع النعالي ومن شيمه العرض المهند أنه يخاف ويرجى مغمدا ومجردا وحسبه أنه نبي تبلى عظامي وفيها من محبته حب مقيم وشوق غير منصر كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس لا يجارى في قوة رأيه وإدراته وبعد نظره فطن تكاد العمي تبصر في الدجال وان اكتحلت بنور ذكائي وقف ضد رغبات أصحابه يوم الحديد حين بركت ناقته فأعلن مقسما والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم حاله مع حرمات الله فديتك بالسويدة من فؤادي ومن حدقي فديتك بالسوادي دارت المفاوضات وسدت قريش السبل وأشيع مقتل عثمان رضي الله عنه فبايع أصحابه تحت الشجرة على الموت وعدم الفرار وتحت ذلك التصميم أرسلت قريش سهيلا للصلح ولا ملامة إنهابوا ولا حرجوا لا يزأر الليث إلا فرق الغنم أجبتهم معلنا بالسيف مصالفا ولو أجبت بغير السيف لم تجب النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض من مركز قوة ويتنازل في بعد نظر واصاله رأي عن بسم الله إلى بسمك اللهم وعن رسول الله إلى محمد بن عبد الله عذب المناهل غير أن ورودها نار المنايا حوله تتأجج وكانت قريش إذ تأبى لشرطها كباحثة عن مديه تستثيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل برد من جاء من المسلمين مهاجرة ولا العكس ويعلل ويقول من ذهب منا اليهم فأبعده الله ومن جاءنا فرد جعل الله له فرجا ومخرجا وثقل ذلك على المسلمين وذهلوا عن أنفسهم لما أعيد أبو جندل رضي الله عنه إلى أبيه يرتف في قيوده يضربه أبوه في وجهه ويأخذ بتلابيبه وهو يستصرخ او أورد إلى المشركين وقد جئت مسلما فاضطرمت القلوب واضطربت وزلزل الهم قاصيهم ودانيهم حتى السماء رأوها غير ما عهدوا أما الصديق رضي الله عنه فقد تلقى ذلك بالرضا والتسليم فكان قلبه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حاله والكف ليس الزند ينكر قربه والعين لا يقس عليها المحجر من لحمه لحمي ومن دمه دمي وعلى محبته أموت وأحشر أما عمر رضي الله عنه لعظم الوارد عليه أبا إلا أن يعلن عما في نفسه فيقول يا رسول الله ألس نبي الله حقا ألسنا المسلمين أليس بالمشركين ألسنا على الحق وهم على الباطل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عمر حرية إبداء رأيه مع تسديده بلا عقاب ولا تجريم ويقول لعمر في كل ذلك بلا بلا فيقول عمر فلم نعطي الدنيه في ديننا يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ويدعن الفاروق ويؤنب نفسه بعد وما هي والله إلا غيرة على الإسلام منه فهما بعدها هو وغيره ان ما يحقق المكاسب العليا للإسلام فهو السنة النبوية والسياسة الشرعية التي يجب أن تقتفى. فأذعنوا وندموا وعرفوا قصورهم فاقتصروا أخاطب البرقى أن يسقي ديارهم ولو أراد بدمعي أو أراد دمي معشر الإخوة ومع ما فيه الصحابة من غم لا مزيد عليه لم يخرجوا عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون سهيلا فردا في جيش يتمادى في تفاوضه فلم ينله أحد بأذى وإنما مرجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يسعه بالحلم حتى وصل إلى الغاية المنشودة من الصلح وانبلج الصبح فإذا الصلح فتح والغبن في الظاهر نصر سمعوا كلام الله وعظمت حرمات الله وكلما اوقدوا نارا بها احترقوا وأحدثوا الحرب فيهم يحدث الحربون هكذا تبدو شجاعة وسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملاقه إلى جانب سطحيه التفكير لدى زعماء المشركين فشرطهم الذي اشترطوه تعنتا واستعلاء كان وبالا عليهم حيث سبب لهم حروب عصابات على ايدي أبي بصير وصحبه لم يحسب لها حسابا حتى أقامت رؤوسا كان يحملها أجلاف قوم وفي أعناقهم صعروا فقد الأهدف الأعلى من الصلح وهو تأمين طريقهم إلى الشام فعادوا خاضعين ذليلين يعلنون تنازلهم عن شرطهم الجائر ويرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤوي كل من جاءه من المسلمين فصار لواء الحق بالنصر خافقا وظل لواء الشرك بالذل يقهروا فما هو في صورته الظاهرة ضيم للمسلمين هو عز وفتح ونصر مبين نزلت السكينة على المؤمنين ودخل في دين الله اضعاف ما دخل قبل من المشركين وما فتح في الاسلام فتح قبله كان اعظم منه وتم تحييد قريش وتكليلها بهذه المعاهده فلم يفكروا في الحرب لعشر سنين فحول المسلمون المعركة إلى اليهود وغيرهم من المجرمين عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياه وعز الموت سيان تلكم هي الشجاعه حقا يا معشر الاخوه تريت في غير عجلة تثبت في فؤدا بعد نظر في أصالة رأي لزوم الوحي مع اتهام الرأي قضاء المصالح على احسن وجه درء المفاسد في أجمل هيئة من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدو محالا، الحدة والشدة ليست لوازم قوة والتعقل والمدارات ليست مؤشرات ضعف والحزم والقوة والشجاعة حقا فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وريث المثابر امضى خطا وأبلغ من قفزات الصخب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والسيف لا يمضي بدون روية والرأي لا يمضي بغير مهند وقد يدفع الإنسان عن نفسه الأذى بمقوله إن لم يدافعه باليد كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس خاض غمار الحروب في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله أزال ظلام الغي عن نير الهدى وحكم سيف الحق في كل باطل مضى فعله المشتق من مصدر العلا فصح له منه اشتقاق اسم فاعل في يوم حنين اختل نظام جيشه عنه معظمه وهو ثابت في الميدان لا يبرح مقبل لا يذبر ظاهر لا يتوارى وكيف يتوارى عن الموت من يوقن أن موته انتقال من حياة نصب ومشقة إلى ما اشتهت نفسه ولذت عينه يركض بغلته البيضاء في نحر العدو ويترجل عنها حين فلا يرى أحد كان أشد منه يومئذ كالسيل في دفعاته والسيف في عزماته والموت في وثباته يشهر نفسه وهو هدف العدو الأعلى ويزأر هلموا الي أيها الناس أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب تخرج الألفاظ من فيه كما تخرج الدرة من جوف الصدف. له عزمه لو صادمت ركن يذبل ورضوى لهدت يذبلا ومحت رضوى مناديه ينادي يا اصحاب السمره يا اصحاب سوره البقره فجر الندى مكامن الابا وثاب الفار منهم ولبى واما الصوت وحاله يا رسول الله هانذا أنا, انا بعض منك والكف على كل حال لا تضيع وحمي الوطيس وبذل النفيس ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه القوم بقبضة من تراب قائلا شاهت الوجوه فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملأت عينه من تلك القبضة فولوا مدبرين قد زلزل الرعب أيديهم وارجلهم وعاد ثعلبا قفر ذلك الأسد فمجدل ومرمل وموسد ومضرج ومضمخ ومخضب ونزلت السكينة على المؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق فرَّ عنه الخمات الأبطال غير مرة وما أحصيت له فرح دهل عنه الشجعان ووجم الفرسان غير مرة ولم يحفظ له وجمه على الزعاذيع والأهوال والباس لو مادت الأرض يبقى الشامخ الراسي ما وقعت هيعه أو صيحة أو فزع إلا تقلد السيف في عنقه وبادر ظهر الفرس يسبق إلى العدو يستبرئ الخبر ويطمئن أصحابه بشعار لن تراعوا لن تراعوا ليس يدن الخوف منه أبدا ليس غير الله يخشى أحد يغدو وهو جذاريات يرواكدو ويبيت يسري والكواكب نوم وحسبه أنه نبي. كان صلى الله عليه وسلم اشجع الناس يحقر كل ما يسميه الناس خطرا يزبوث حين تزلزل اقدام الأبطال رهبا، موقفه اقرب موقف من عدوه. إذا استقدت جمره الحرب أو الناس إليه واحتموا بظله يتق الموت به أشياءه حين جف الريق وانشق البصر. يشهد بذلك قصد من دوحته وجزء من جملته. يؤكد العيان بالبيان ويؤيد الاصباح بالمصباح أمنه علي رضي الله عنه فارس الفرسان الفتيان البطل المقدام الهمام الحمام. ليس الكرار مفرق كتائب الكفار من في شجعاته مشهور الأخبار ما أمسك بذراع علج إلا حار وانقطع نفسه وخار لو عاين الأسد الضرغام لمته ما لما ظن رعبا أنه الأسد يقول علي رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا يوم بدر وقد حمي البأس واحمرت الحدق، ونحن نلود ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا وإن الشجاع منا الذي يحاذي به له من بديع العزم ما لو تلوته على جبل لنهال في الدو ربته له هيبة في قوله وفعاله فلو شاهدته الاسد كانت تهابه هذه شهادة علي وحسبه أنه رسول النبي لا تسألن القوافي عن شجاعته إي شئت فاستنطق القرآن والصحفة كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس لم يملأ صدره هول قط وما كَرَّ إلا كان أول طاعن ولا عاينته الخيل إلا قشعرة يكون أمام الخيل أول طاعن ويضرب أخراها إذا هي والتي روى أن أبي بن خلف قال بعد بدر متهدد إن لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذره أقتل عليها محمدا ظل عنك المحال يا من تعنى ليس يلقى الرجال غير الرجال هيهات لقد رمت امرا يا ابي ودونه خياطف علود صعاب مراتبه شماريخ لو أن أبي أرادها رآ نفسه فيها اذل من القرد فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فقال بل أنا أقتله عليها إن شاء الله وحاله فأنتم وعدتم بالهدية قبلنا فكان علينا يا ابي ثوابها وفي يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ابي فآذنوني لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في القتال وراءه زبر تفاد الأسد من وثباته له مربض عنه يحيد الأكابر إذا ما رأته العين غير لونها له وقش عرت من عراه الدوائر أقبل أبي يركض فرسه متدرعا بالحديد مملوء الإطاب من سوء أدب الخطاب لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب يبحث عن حتفه بظلفه ويجزع مارن أنفه بكفه يصيح بأعلى صوته يا محمد محمد لا نجوت إن نجوت يا محمد لا نجوت إن نجوت فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما كنت صانعا حين يغشاك فقد أتاك وإن شئت عطف عليه بعضنا فكفاكه فابى صلى الله عليه وسلم أشد الإباء بطل تشيعه الأسود إذا غزا، حتى وثقنا أنها من جنته قنصت مهابته البزات وصادت الأسد الكماة قشاعم من جرده فصار حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ابى نوصيك بالبغل شرا فإنه ابن الحمار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادره بل تركه يرعد وهو في غاية السكون والتؤذة والهدوء وهدوء أمواج البحار تأهب للبد يكتسح الشواطئ صرصرا إذا رايت الموج في البحر سكن فالموت كامن لاغراق السفن ما أحد يشبهه صلى الله عليه وسلم ولا يقوم له إذا جد الجد يتلاشى البحر في نيرانه ويخاف البحر من طوفانه ولما دنا يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ثم هزها وحاله اقترب الوعد وحان الهلاك وكل ما تحذره قد اتاك ثم انتفض بالحربة كما ينتفض البعير فتطاير الصحابة من حوله تطاير الشعارير هيبةً لا حتى إذا رضيها عطف عليه بالفائل ثم فضربه بها في عنقه في فرجة بين درعه وبيضته فاقتلعه من على فرسه فخر فلم يزده الله إلا هوانا وهو وكان تفاقئ عينيه عمدا فأصبح لا يضيء لها النهار جعل يخور كما يخور الثور قتلني محمد قتلني محمد وعاد عواء بعد نبح هريره متبرق اللؤم لؤما كأن عيونه طليت حواجبها عنية قاري لم تغن عنه سيوف الهند مصلتة لما أتته سيوف الواحد الصمد جاءه أصحابه يقولون أبا عامر والله ما بك من بأس ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما ضر فقال واللات والعزة لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون أليس قال لأقتلنك والله لو بسط علي لقتلني فأصمث منهم كل من كان ينطق، وما هم إلا بائل من مخافة، وآخر منهم ظل بالريق يشرق، وباء بين بالصفقة الخاسرة، وضيع الدنيا والآخرة، وهلك في طريقهم إلى مكة، ولا يجني الظالم إلا على نفسه، ومن ينز في أرض تسوق، فإنه على قدر ما ينز يغوص ويغرق. شجاعه اعجزت قولي وفخر لمثلي أن يلم بها لماما ولولا احتقار الاسد شبهتها به ولكنها معدودة في البهائم كل الذي قلت شيء من شجاعته ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا فمن رام من شجاعه المختار كل الأخبار فدونه نزف البحار وما هذه كلها إلا إما برق في اختصار الفاظها نمت على مضمونها وصدورها دلت على الأعجاز قولوا لأشباه الرجال تصنعا إلا تكونوا مثله فتقنعوا معشر الاخوه أما إنه لولا الإيمان مقرونا بهذا الخلق ما قام لله ناصح وما نافح عن الإسلام منافح إن الشجاعة ليست منازلة في الحروب فحسب الشجاعة تكليف يلتزم المسلم أداءه في السلم والحرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عالم ضال شجاعة الدعوة إلى الإصلاح في أمة فاسدة النظم شجاعة التبات أمام الشبهات والشهوات شجاعة فعل أوامر الله والكف عن نواه الله الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والمظلوم شجاعة ثبات المسلمة أمام شبهات ادعياء تحرير المرأة شجاعة هكذا كوني ولا تخشي أذن من أحب الشهد قاس الإبراء الإنفاق في السراء والضراء وكضم الغيظ والعفو عن الناس شجاعة المجاهدة على ذلك كله شجاعة وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. معشر الاخوه بهذا الخلق نصر الله الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة والإمام أحمد رحمه الله يوم المحنة وإن لم يسر نجل السريج بسيره فلا بدع إن قال العداء إنه دعي هذا الخلق هو الذي ترجم معنى لا إله إلا الله في قلب عبد الله رضي الله عنه ابن رأس النفاق ابن أبي حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبيه ودعاه فخمر أنفه وقال غبر علينا ابن أبي كبشة إليك عنا فقد آذانا نتن حمارك فغضب عبد الله لله وفي ظلال قول الله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أتى رسول الله وقال يا رسول الله والذي أفرمك بالهدى ودين الحق لإن شئت لأتيتك برأسه حاله وإني لأرجو أن أنال بقتله من الله أجرا مثل أجر المرابط فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته والحال فما البحر الخضم يعاب يوما إذا بالت بجانبه القروج هذا الخلق مع الإيمان هو الذي حرك الغيرة في قلب الشيخ المحاربي حين رأى منكرا على الحجاج لا يسعه السكوت عليه فأنكر عليه وهو يستشعر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فقال له الحجاج اسكت وغرب والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب بها وجهك فقال الشيخ بعزيمة جبارة لو حملت أحدا لما شعرت له بكلال سبحان الله إن صدقناك أغضبناك وإن غششناك أغضبنا الله ولا والله الذي لا إله إلا هو لغضب الأمير أهون من غضب الله وأفوض أمري إلى الله ثم مضى وحاله فما دحضت رجلي ولا زل مقولي ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل وما أنا ممن تقبل الضيم نفسه ويرضى بما كل ما هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل عباده في فتنة القول بخلق القرآن يصدع ويقول كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود. ثم كان حجة يفهم من يقول بذلك القول حين دخل يوما على الواثق وقال يا أمير المؤمنين أعظم الله وأجرك في القرآن. قال ويلك القرآن يموت. قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت ثم موه عليه ومخرق وقال بالله يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن فأعاد الحر منهم حائرا وثنى المنطيق منهم مفحما سيرت سفنهم في بحره فهوت في قعره والتطمى سدت الطريق وأغص بالريق ويأس من الساحل الغريق وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها وما كانت كلام السيف يوما لتبلغ مثل ما بلغ الكلام هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل دعاة القيم يزدرون حطام الدنيا وينظرون بشفقه ورثاء لما يلهث وراءها كخادم لسيده تراه يشفق من تضييع درهمه وليس يشفق من دين يضيعه عداؤه في درهمه اعز عندي من وحيد امه كل المنى في ضمه وشمه فرفعوا اصواتهم إنما هذه الحياة الدنيا متاع من هؤلاء شاعر مسلم شجاع استنفر فوجب عليه النفير لما سمع يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري خرج مجاهدا في سبيل الله امسكت به زوجته وهي تبكي وتقول كيف تخرج وتتركني إلى من تدعوني فكر وتامل وراى الا عذر له فولى وهو يغالب عواطفه ويقول باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شانيه ما سبلا يا بنت عمي كتاب الله اخرجني كرها وهل امنعن عن الله ما فعلا فإن رجعت فرب الكون ارجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعدرني أو ضارعا من ظنى لم يستطحه ولا ثم مضى شجاعا آثر الله ورسوله والدار الآخرة وجعل الدنيا دابة يركبها يستخدمها ولا يخدمها حداء اختر لنفسك منزلا تعلو به او موت كريماً تحت ظل القصطل موت الفتاة في عزة الخير له من أن يعيش أسير طرف أكحلي عبد الله من يرضى بالعير يهجر كاهل الفرس أتطلب جيفة الغربان يا خير الشياهين خذها رافعية إذا رأيت أمة هتنت بدون فعلم أنها أمة جبانة مأكولة مفلولة فلو شهرت السيف الماضية لقاتل في يدها بروح ملعقة ولو رعدت بالأسطول المهول لصلصل كآنية المطبع أسود لدى الأبيات عند نسائهم ولكنهم عند الهياجين نقانق إذا أبصروا شخصا يقولون جحفلوا وجبنوا الفتى سيف لعينيه بارقوا فلا رحم اللهم رأنباع دينه بدنيا سواه وهو للحق رامق هذا الخلق مع خوف الله هو الذي جعل القاسم بن محمد رحمه الله أحد الفقهاء السبعة يقول لمن سأله عن شيء لا يعلمه لا أعلمه لا احسنه فجعل يقول الرجل إني أرسلت إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثره الناس حولي والله لا احسنه ووالله لا يقطع لساني احب الي من أن اتكلم بما لا علم لي به ناء باعطافه من خوفه ورسى بأصله وسما بالأنف والراس فقال شيخ من قريش كان بجنبه الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم تحكي السماء إذا أنوارها لمعت برجاً ببرج ونبراسا بنبراسي كمشارب عسلا فيه منيته وكم تقلد سيفا من به ذبحا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل الشيخ ابن بازر رحمه الله اسدا إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين الحلم شيمته ولكن حينما يعصى الإله فإنما هو ضيغم فلا يغرًّا وجه الراق منظره فالنصل فيه المنايا وهو بسام يقول المجذوب رحمه الله حينما كان الشيخ رئيساً للجامعة الإسلامية صدر حكم بقتل أحد الدعاه إلى الله في بلد ما فاعترى الشيخ ما يعتر المؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي تستهدف الإسلام نفسه فتخذل عنه يقول المجذوب فكلفني بصياغة برقية لحاكم ذلك البلد قال فكتبتها بقلم منذر يقطر غيرة وغضبا وجئته بها وكل يقين أنه سيدخل على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين منها إلى لغة المنذرين لكنه حطم كل توقعاتي فأقرها جميعا ثم قال أضف إليها قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأرسلت الرسالة وقضى الله قضاءه وقد أدى الشيخ ما عليه رحمه الله وحاله وما كل نفس تحمل الذل إنني رأيت احتمال الذل شأن البهائم ولا خير في العيدان إلا صلابها ولا ناهضات الطير إلا صطورها ولا عجب يا معشر الإخوة فقد نقل عنه أنه قال يوما والله مدعقلت إلى اليوم ما أعلم أني عملت عملا لغير الله تعود صدق القول حتى لو لونه تكلف قولا غيره لا يجيده فرحمه الله هذا الخلق مع الحق هو الذي جعل شاب مسلما يدخل في جموع النصارى ليفحم كبيره حين وقف يتحدث عن عيسى عليه السلام ويضعه في منزلة الله ويقول من قال آمنت بعيسى إلها لم يضره شيء ولم يتعرض لاذى واستمر يلعب بعقول الناس ويداعب خيالهم وآمالهم بتعاليل لا تطفئ الغليل كلام كل ما فيه هراء وأشخاص الحكاية أغبياء فقل أين التصامم والعماء لكن أعذب الأصوات عند الحمير صوت الحمار عندما انتهى قام الشاب المسلم الشجاع وسأله قائلا هل فعلا أنت تؤمن حق الإيمان بأن من قال آمنت بعيسى إلها لا يضره شيء قال القس نعم فأخرج الشاب كأساً استجلس بها الراكب واستركب بها الجالس وقال إن في هذه الكأس ثم نوعه كذا ودرجة تأثيره كذا أرجو أن تثبت لنا بطريقة عملية تترجم صدق إيمانك بما قلت وتشرب ما في داخل هذه الكأس فمحى بنور الحق آية ليلهم وتطايروا كالحمر قد قسورا اتضح الحق والقسف فضح اسود وجهه وربد وهدد وارعد ثم لان الجعد وسكن الرعد وحاله لا مساس لله الامر من قبل ومن بعد كالسامري يقول ان حركته دعني فليس علي غير ازاري كذلك يعلو الحق والحق واضح ويسفل كعب الزور والزور عافر هذا الخلق مع الايمان هو الذي جعل المهلب يعرض عمن شتمه وأقذعه وبهته بما ليس فيه ولما قيل له لما لا ترد عليه قال لا أعرف مساوئه وأخشى الله أن أبهته بما ليس فيه ومن الناس أسود الخدر ومن الناس ذباب وطنين هذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله ليث الإسلام وفارس المشاهد أبا سليمان خالد رضي الله عنه فدمر جيش مهران الفارسي مع نصار العرب بأكمله دون أي يخسر جنديا واحدا يستسهل الصعب إن هاجت حفيظته ولا يشاور إلا السيف إن غضبا لما التقى جيش الإسلام بجيش الفرس مع نصار العرب قال أحد نصار العرب لمهران الفارسي دعنا وخالدا نحن العرب أعلم بقتال العرب فقدمه مهران الفارسي ليتقي به وكيف يجيء البغل يوما بحاجة تسر وفيه للحمار نصيب ولكن وإذا الحمار بأرض قوم لم يروا خيلا بها قالوا أغروا محجله. بلغت المقالة خالدا رضي الله عنه فعزم على أن يلقن المغرور درسا لكل مغرور ويخبره أي رجال حربهم المسلمون وفي آنات القطاة ووثوب الأسد قام عاشق المفاجآت من لا ينام ولا ينيم ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه وقال إني حامل عليه بعينه ومينه فما كان إلا الليث انهضه الطوى وما كان إلا السيف فارقه الغمد خرج إليه في جريدة من الخيل وهو مشغول بتسوية صفوف جيشه وجيشه منشغل بالنظر إلى خ. قالت ما عسى ان يفعل أمام عشرات الآلاف وبينهم غارقون في دهشتهم إذ انقض خالد في أسلوب صاعق مفاجئ كالبرق الخاطف والرعد القاصف والريح العاصف على المغرور فاختطفه من بين يدي جيشه كأنه دباب دباب طار في لهوات ليث كذاك الليث يلتهم الدباب حمله على فرسه كما يحمل الصبي الرضيع ليرجع به إلى المسلمين وحاله فلو كنت حر العرض أو ذا حفيظة غلبت ولا لكن لم الحرائر ثم قال له خالد نفس مقالته نحن العرب أعلم بقتال العرب ثم قده بالسيف ورماه على الجسر وقال هكذا فاصنعوا بهم لله در أبي سليمان انتضح بحره فأغرق وقد حزنته فأحرق فصار حيهم ميتا وهدرهم صمتا وجبالهم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لم يتحملوا الصدمة فلا ذو وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجل فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون ويسبون وهرب من هرب منهم إلى الحصن ثم نزلوا على رأيه فدمر جيشه بأكمله ولم يخسر فردا من جيشه لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة ولا يعاقب إلا بعد تحذير بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يا ابن الأكرمين إيماء ما جاء سيف الله من خمارة ما أنجبته الليلة الحمراء حاله أناظل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي فممتثل لله أسلم وجهه يقول انا وحدي سأحمي دينيا بظهري ببطني بالذراع بال مقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقي على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دمائيا بمثل هذه الشجاعة في إيمان بالله ترتفع راية الله في أرض الله وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله لا توهمه بعيدا إنما الآتي قريب لكن النصر لا يأتي جزافا بائنا عن مقصدي لكنه بالصبر والإيمان للفعل الردي يا قوم إن الله أكبر من جموع المعتدي فانضوا على نهج الرسول وعزمه المتوقد تجمل أيها الآسي وبث الخير في الناس وقرب فارس الإيمان واضرد فارس اليأس ليزرع دربنا وردا ويتحفنا بريحاني ويقطع مارد الأشواك في رفق وإحساني ويسقي من معين الوحي عذبا كل ضمآني أيها الجيني إن سلاحنا الذي لا يفل هو إيماننا فكلما قوي إيماننا ازداد يقيننا بتحقُّط وعد الله بالدفاع عنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا أيها الجن ما لنا من فائت أضعناه من خصال أسلافنا وحرمناه بسوء فعالنا مثل الشجاعة بلا تهور ولا حماقة ولا عمر الله إن تلك الشجاعة لم تمت إنما هي كامنة ولم تنطفئ شعلتها فهي في كنف القرآن والسنة آمنة وما دامت نفحات الوحي تلامس القلوب والعقول على أيدي القدوه القدوة بد من يوم يتحرك فيه ذلك العرق المخبوء فياتي بالعجائب إن الرماح حدائد منبوذة حتى يثقف جانبيها سمهر أيها الجيل الخاطب الشجاعة عقيلة كرام لا يساق في مهرها بهرج الكلام إنها كريمة بيت لا تنال بلو ولا بليل إذا ما تنال بالإيمان الثابت يظاهره مجاهده ومصابره وقوة توكل في ثقاء في حلم وأناع وشدة بأس بلا يأس ولا طمع ولا فزع مع نظر في سير انبياء الله وكثره ذكر الله وحبس للنفس مع من هم كذلك من عباد الله ترنوا إلى تلك الوجوه التي فيها يضيء الليل بل يرحلوا والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا من رام نيل الشيء قبل اوانه رام انتقال قال يلملم وعسيبي ومستعجل الشيء قبل الاوان يصيب الخسارة ويجري التعب أيها الجيل الحق سافر والعدو وقح كافر لم يعد يخشى من التصريح بما يريد فعله في ديار المسلمين الفاظه محددة صريحة لا تورية فعلى الأمة أخذ الحذر في تعقل ووعي لا يدر الأمة إلى معركة ليست مستعدة لها الهجمة عظيمة لو قدر لها أن تنجح فلن تبقي ولن تذر وعندها تتحول الأمة عافاها الله إلى رعاه خنازير لعباد الصليب فيا أمتي فكري في المصير فإن الحساب علينا عسير فلنطرح التصرفات الرعناء جانبا لسنا دعاة حرب اليوم بل في حالة دفاع عن ضرورياتنا من دين ونفس ومال وعرض ومقدسات بكل وسيلة تنفع ولا تضر وليس يكون ذلك إلا برد الأمر إلى أهله الذين يستنبطونه لسنا في حالة هجوم لكن علينا أن نشعر من تسول له نفسه ان يقترب من حياضنا اننا لسنا اللقمه السائغه بل اللقمه المره التي لن يشعر معها بسعاده إن حاول بلعها ابدا بل تسد حلقه حتى تخضي عليه والله غالب على امره اعده الله مسلكهم خائب وكيدهم حابط وساعيهم في ضلال واخرتهم خزي ووبال ولم يبق منا نحن إلا أن ننصر الله لننصر حققوا الشرق يحقق الله الجزاء ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم عبد الله تعرف سبيل المجرمين من كتاب رب العالمين وجدد الإيمان وأكد التوحيد وزدنون التوكيد خذ يا مليك فكلنا من بحر جودك والعطاء خذ من سويدانا قرابين المحبة والولاء ما ظل ماء في البحار وطار طير في السماء أيها الجيل إنما السائل من لون الإناء إن تأنيث الأسماء جبن يورث تأنيث الشمائل والطباع والله يؤثر على الباطن لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا وجنادل يوم كان منهم صخر وجندل وكانوا عليهم قصصا وسموما يوم كان فيهم مرّة وحنظلة وكانوا عليهم حسكا وشوكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجا ولا يرضى بالأسماء والكنى والألقاب الرخوة إلا العبيد وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان المسلمون سادا وما راجت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة أما والله لو نادى مناد ببعض هذه الأسماء في حضرة عمر رضي الله عنه لهاجت شرته وبادرت بالجواب ذرته فإن لم يكن حسن فعال فليكن قوة اسم وكنية ولقب وحسن فال وعادة النصر أن يزهى بجواره وليس يعمل إلا في يدي بطني أيها الجيل المسلمون جسد واحد ودار الإسلام دار واحدة لا تقبل القسمه فإذا حاول تفريقها محاول سفهته السواحل باتحاد أمواجها وصدمته الجبال بتناوح أثباجها واشتباه فجاجها وكذبته الصحاري بسرابها وسراجها ومراتع غزلانها ونعاجها ومراعي أذوادها وأعراجها لن نبلغ الآمال في دربنا ما لم نوحد سيرنا في اللقاء وهل يهز العضو جسما إذا لم تكون الأعضاء ذات التقاء الخلاف جبل وفشل وذهاب ريح والشاهد وحي الله لا يكاد يذكر الأحزاب بلفظ الجمع إلا في مقام الهزيمة والخلاف فاختلف الأحزاب ولا يكاد يذكر الحزب بلفظ المفرد إلا في مقام الخير والفلاح ألا إن حزب الله هم المفلحون لقد مللنا جمع التكسير لكثره ما تردد وسئمنا منه لكثره ما تعدد ونتطلع للجمع السالم الصحيح يحدو ويغرد إن التفرق كله وشره ما كان في الدين وأشنعه ما كان عن هوى ونتيجته التعادي وأثره السخرية من الدين وما أعظم جناية مسلم يقيم من عمله الفاسد حجة على دينه الصحيح إذا افترقت آراء قوم تشتتوا ولم يرجعوا إلا بعار التخاذل نريد مواجهة عدونا فلا يكن بأسنا بيننا نريد إقامة فرض فلا تشغلون بالخلاف في نافلة نريد للإسلام العالية فلا تنزل به بالخلاف للسافله الخلاف شر كله والعدو يستهدف الجمع كله فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أرضنا أرض كتاب الله فيها كملت دائرة الوحي الأخيرة شهدت مبعث خير الناس لما تمم الأخلاق في أكرم سيرة يئس الشيطان أن يعبد فيها فانبرى يطلب تفريق العشيرة اجمعوا الآراء كي نبني بناء. دونه تهوي الأساطيل المغيره واحذروا ان الشيطان فيكم لهب التحريش يا أهل الجزيرة فاتقوا أكمام ورد الحب حتى يجد البائس والشاكي عبيرا أيها الجيل ما غرد بلبل بغير حنجرته قل لمن يحتقر ليتتقدم حينما تسمع عن قرب زئيره والله لن نجاري الأمم ونفوقها في ميادين الحياة إلا بالإسلام وأخلاقه فإن لم يكن فنحن هازلون في جد الزمان مغترون في الخوف بعهد الأمان سائرون إلى الورى بهدى الشيطان من تطلع إلى ثوب العز فليحكه بأنامله وليجلبه بعوامله وإلا فشاعر الذي يقول ما حك جلدك صارخ في واد وسيب ويه نافخ في رماد يا من يداوي الجرح من دائه مهلا فلن تحظى بطعم الشفاء ماذا يفيد الظامئين المنى إن لم يروا ماء بذاك السقاء؟ ايها الجيل ظل سبيل من وهى ومن اريق بالفلاش ماؤه لا تطلب الحكمه من عند غيرك فعندك معدن الحكمه كتاب وسنه لا تتطفل على موائد الغير فعندك الجفنه الرافده هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا او يطلب الثوب ممن جسمه عاري العمل العمل بكتاب الله تلك نصرته حق وجاهدهم به جهادا كبيرا لا تكون كبارق ليس في برقه ندا أوقد من الحق للراجين مبراسا واقرع لايقاظ أهل الكهف أجراسا وأبشر ابشر فإنك رأس والعلا جسد والمجد وجه وأنت السمع والبصر ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب إن إن الفقاطيع تطفو ثم يمضينا لا يأس فالنخلة الشماء كانت بذرة تحت التراب والموجة الرعناء كانت قطرة فوق السحاب لا يأس فالفجر يولد رغم أشباح الظلام والشمس تشرق رغم أطباق القتام لا يأس فالريح لا تهوى سوى قمم الجبال والطير لا ترقى سوى الشجر الطوال والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال لا يأس إن أظلمت فستنجلي وكمثل ما حملت تضع لا يأس إن ضاقت الأرض على بلبل فسوف يشد في رحاب السماء أيها الرافع في وجهي غصون الشوف ما اخفيت بان إنني املك في وجه المآس السود رايات التزان إنني أبصر شمسا تشرائب وأرى من شوق إليها يتسام الأخشبان وأرى نهرا من النور يغني فيتيه الشاطئان وأرى القصواء تحيي في رمال البيد أقوى مهرجان وأرى بلقاء سعد وأبا محجن والسيف اليمانية وأطراف السنان وأرى اليرموك تستعذف صوت النهروان أيها الرافع في وجه غصون الشوك ما أخفيت بان مرحبا بالموت في عز ويا بعد هوان فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هو الله الذي يخشى هو الله الذي يحيي هو الله الذي يحمي وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا رفعوا ولا خفضوا فما لاقيته في الله لا تجزع ولا تيأس وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وفجروا الصخر ريحانا ونوارا وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا وإن الفجر مرتقب بلا ريب سيأتينا ويملأ نوره أرجاء هذه الأرض يحيينا وإنا لنأمل نصر الليوث وأن يلقم الحجر النابح هنا قد تم ما أردنا وغاية انتهاء ما قصدنا إيماض لمع ومر نقطة من يم وقرطعب من جم عبر ووخز إبر وجمل من الأخلاق سمعنا مبتداها ولا ولازلنا في انتظار الخبر فإعاب هدي المصطفى وخلاله عسير فمن يقوى على حصر لنجم أرجو الله أن يهز بهذا الإيماض جامدا ويؤذ به إلى الخير خامدا لنجني شيئا من ثمرة النية ونغير أواخر الأسماء المبنية فإن تم فبيان وتوكيد وذاك ما نريد وإلا فهو بث ونف ومعراج صعود لمن يريد ربما تبلغ يوما كلماتي للقلوب والله يقضي بهبات جم لي ولكم ولجميع الأمة ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على على الناس انت رب المستضعفين وانت ربنا وانت ارحم الراحمين نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات من أن تنزل بنا غضبك لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك يا من لا يهزم جنده ولا يغلب اوليائه انت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيت الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك واتوب إليك